حينيذ نقول هذه المسائل لا ينظر فيها بهذا أولا باب التكفير واضح جدا ليس فيه لفس البت فمن وقع في الكفر وقع الكفر عليه مباشرة هذا الأصل فيه وخذها باردة مبردة على قلبه. من سجد للصنم فهو كافر مرتد عن الإسلام أيًا كان وفي أي موضع كان ومن لبس الصليب فهو كافر مرتد عن الإسلام أيًا كان وفي أي موضع كان ومن ذبح لغير الله ومن استغاث بغير الله كل هؤلاء كفار مرتدون عس... هل فيه إشكال هذا؟ <تصفيق> ليس فيه إشكال البت بل هو واضح وتمام الوضوح حتى عامة المسلمين يستطيعون أن يفهموا هذه المسألة ولذلك بعضهم كيف كيف تقول بأنه ينكر عليه كيف تقول العام يكفر نعم العام يكفر يجب أن يكفر ولما صار مسلم التكفير ليس خاصاً بالعلماء وطلاب العلم الله عز وجل يقول فما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد سمسك بالعروة الأثقاء هل هذه خاصة بالعلماء أو عامة عامة و خاصة عامة إذن يكفر بالطاغوت كيف يكفر بالطاغوت كيف يكفر بالط هذا المسلم الذي فمن يكفر بالطاووت ويؤمن بالله إذا رتب الحكم فقد سمسك بالعورة الوثقة لا إله إلا الله رتب شيئا واحدا على شرطين وإن ترتب على شرطين شيء فبالحصول للشرط لابد أن يتحقق بماذا بالأمرين إذا أتى بالإيمان بالله ولم يكفر بالطاووت مسلم موحد ليس موحدا إذا لابد أن يتحقق بماذا بالكفر بالطاووت لابد أن يكفر ولو اليهود والنصارى صحيح لابد أن يكفر فإذا قيل بأنه لا لا يكفر لابد أن يرد هذا إلى العلم لابد من فتوى من لجنة دائمة بأن هذا كافر متنع عن الإسلام حتى نكفره وإلا ما نكفر هذا بدعة ضلالة ليس ليس من الدين في شيء البتاء ليس موكولا لا أن ننتظر فتوى ولا أن يجتمع هيئة كبر علماء حتى يصدر فتوى في زيد من الناس قل لا من كان من طلاب العلم اشتبه كان من طلاب العلم معلماً هذا ناقض من نواقض الإسلام يجب حينئذ أن يعتقد كفره يجب أن تعتقد في قلبك أنه كافر مرتد عن الإسلام تصرح تدعو تخطب تبين هذه مسألة أخرى مسألة أخرى لماذا؟ لأن مبناها على الأمر بالمعروف النهي عن المنكر أما عقيدة بد أن تعتقد ولا يحل لك أن تعتقد في من أظهر الكفر أنه مسلم كما أنه لا يجوز لك أن تعتقد في من أظهر الإسلام أنه كافر. قال لا إله إلا الله ودخل في الإسلام هو كافر أصلي. تعتقد أنه كافر. لا يجوز لك أن تعتقد أنه كافر. بل يجب أن تعتقد أنه قد انتقل عن الكفر إلى الإسلام. كذلك من على العكس من أظهر الكفر وجب عليك أن تعتقد أنه أنه كافر متدين إسلامي. هذا والأصل الذي يجفاب باب التكفير واضح وبين. فمن يكفر بالطاوث هذا عام ليس خاصا بالعلماء ولا طلاب العلم بل يجب حتى على العوام أن يعرفوا شيئا من نواقض الإسلام لا سيما فيما يدخل في هذا النوع فمن يكفر بالطاوث لأنه لا يصح له الإسلام إلا بذلك فيعلم أن من تلبس بالشرك فهو مشرك وإذا كان كذلك حينئذ يجب, يجب أن يعتقد أنه ليس الإسلام شيء يعني ليس له نصيب من من الإسلام <تصفيق> قال هنا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى